لا و د ا ت ي ك ت ب عزها الشفاة بحروف ت ج ر ى ه ي و ط ا لي ل ل م ض م و ن ه عدد الأشجار ت ه د ي للخريف ا ل و ر د ت ب ي ح ز ي ن ت صيح الريح بصوت هي المحبة كذا من قلب الوصداك مرات يا ص ع ب ه ا مرات يا هونها يموج قلبي ليابن القمر ودارك. ب ا ل غ م ه اللي فضحلون الجمرلونها، ب ا ل غ م ه اللي فضحلون الجمرلونها. الشمس لا ودعتي ك ت ب عزها الشفاة بحروف ت ج ر ى خ يطلي و ا ل لمضمونها. عدد الأشجار ت ه د ي للخريف، ا ل و ا ن تبكي حزنات ي صيح ا ل ي ح ب و صونها. الله خلق لكن الله بين خلق فرق عين تني يوم باحت لي بمكنونها ا م ا ل خ ا ف و ق يتفلت ب ض ل ض ر و خفاق من يوم ذابس ك ا ت سالب عيونها من يوم ذابس كاتو سالب عيونها الشمس لا و د ع ت ي ك ت ب عزها وحف و ت ج ر ا ي ه طليما ل ل ضمولها عدد الأشجار ت ه د ي للخريف الورق ت ب ق ى حزينات صيحة ريح بصوت و تنعس بالي ا ن ع س و ج ف ن ه ا م ن ط ب ق تهز ليل الرموش وتنثر فنونها ونشد الليل والسارق ع ى اللي سرق ولوم ليلى على تعذيب مجنونها ولوم ليلى على تعذيب مجنونها الشمس لا و ض ت يكتب عزها ا ل ش ف ا ي ว ح ู و ف ت ج ر ้า ي, لي لي م م د د ي, ى, ي و ้อ ل ตลิลมั่นโมล่า ا ดดต้นอัชชาร์ดิ่ดลัลขริฟ ا ลวาร์ติบีฮะจินน่า و ิซิฮาริฮ์บัลซูละะแสงสีลาอัลดาติอับะฮะจ้าฮะชิฟะะว